بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحدة يسر تسجيلات التقوى الإسلامي بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي العوان فالسحر والشعرابة وخطورتهما على الفرد والمجتمع الله وحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذاك فإن أوضوع السحر والكلام عنه أوضوعا مهم جدا خطورته وخفائه على كثير من الناس ولكثرة وقوعه لما يظن أن فيه من الفوائد أو ما فيه من المنافع ولحفظ شياطين الإنس شياطين الجن على ترويه وتسميته أحيانا بغير اسمه الصحيح من ذلك يجب الاهتمام بمعرفة هذا المرض العمال وهذا الداء القطير فكما أن الأمة يجتهدون في معرفة أمراض الأجسام ويعملون لها الأدوية والاحتياطات فإنه يجب الانتمام بالأمراض التي تمس العقيدة وتمرض القلوب وتفسد الدين يجب الاهتمام بذلك قبل كل شيء فإن أمراض القلوب وأمراض العقائد أشد خطراً من أمراض الأجساد لأن أمراض الأجساد خطرها مقصور على الحياة الدنيا وأما أمراض القلوب وأمراض العقائد فإنها فإن, ما فإن خطرها وأثرها القبيل لا يقتصر على الدنيا بل يمتد إلى الدار الآخر والسحر في اللغة عبارة عن ما خفية ولطفى سبب سمي سحرا لقفائن وأنه أمر لا يعبر كثير من الناس ولا يرونه وإنما هو أعمال وأعمال مغطاة لا يعرفها إلا المعنيون به فالسحر في اللغة هو عبارة عما قفي ولطف سبر أما السحر في اصطلاح الفقهى وعلماء الشرع هو عبارة عن بطأ وعزائل وأدوية وأبخرة يستعملوها المشعويون والدجالون مع استعانتهم للشياطين ولا يمكن للساحري أن يتعاطي السحر وأن أزدر إلا إذا تعامل مع الشياطين وأشرك بالله عز وجل فإذا أشرك بالله وكهر بالله فإن الشياطين تتعاون معه للإضرار ببني آذف أما إذا لم يشرك بالله ولم يفكر بالله فإن الشياطين لا تتعاون معه ولذلك لا يكون الساحر إلا كابر ومشركا بالله عز وجل فالسحر إذا والشرك والكهر أمور متقالبة بعضها لبعض لا يرتكب أهو عن بعض فلا يكون هنا مساحة إلا وهو كافر مشرك بالله عز وجل لا يكون هناك ساحق إلا وهو يتعامل مع الشياطين والشياطين تخدمه وتعينه على الإضرار ببني آله في مقابل كفره بالله وفي مقابل تضريله للناس وإضراره بالناس والشحر داء قديم بالامر ذكر الله في الله في قوم فرعون وان السعر عندهم كان معروفا ومعتمدا عليه في وقتهم ولهذا لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام برسالة الله سموه ساحرا إما من باب الترويه التمويه على الناس أو لاعتقادهم أنه ساحر لأنهم كانوا معنيين بالسحر فيظلمون أن كل من جاء بأشياء لا يعرفونها أن يظنونه من السهد ولهذا ادعى فرعون وملأه أن ما جاء ليه موسى أنه سهد و أراد أن يقابل موسى بالسحر ويقابله فجمع السحرة قال الملأ من قولي برعون إن هذا لساحر علي نحن موسى عليه الصلاة والسلام يريدوا أن يخرجكم من أرضكم فما لا أقول استشيرهم قالوا أرضهم يعني أنظرهم لا تستعجي أرحب أخاه مع على عليه الصلاة والسلام وأرسل في المدائل الحاشرين يأتوك بكل ساحر العليم فعمل من رسوهاتهم وجمع السحرة وجاءوا بسحر وطلبوا من موسى أن يبدأ هو يعظم ما معه أو يبدأون فموسى عليه السلام أمرهم أن يعرفوا ما عندهم فعرضوا ما عندهم من السحر الذي أرهب الناس جاءوا بسحر عظيم أرهب الناس فأمر الله موسى عليه السلام أن يوقع عصاره التي بيده فالقاها فابتلعت كل ما كل ما عنده ليس ابتلعته واختفى فعلم ذلك علي السحاره ان هذا ليس جسد انه غير جن قال هل يعرف بالسحر عرض ان ما جاء به الرس ليس بالسحر اظهروها لا فكانت آمن شهادة لنوسى عليه الصلاة والسلام لأن ما جاء به ليس بسحة وإنما هو من عند الله وآمنوا به وخروا سجدا لربهم عز وجل تابوا الله وعند ذلك أبتار بالعوم أرهى وأزبت غجاء إلى القوة والتهديد لأن خذته مطلة وانتهى أمره إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الهزيمة والانبحار والهلاك ونصر الله موسى وأخاه ومن معهما من المؤمنين على موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يطرح عمل المسلي ويحق الله الحق لكلماته ولو كره المجرم ما يمكن يتقابل الباطل الحق إلا وينهزب الباطل دائما وينهزب كل زمان وفي كل مكان ولا يمكن أن يتقابل السحر مع معجزة موسى عليه الصلاة والسعادة لأن ما جاء به الأنبياء هو من عند الله سنة حق وما يأتي به السحر باطل ولا يمكن أن الباطل يقوم في وجه الحق أبدا الله تعالى يقول إنما قيد ساحر ولا يفلف الساحر حيث أتى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلف الساحر الساحر مهجوم السحر باطل وأما من معه الحق والآيات لعمل الله إنه منصور ومؤيد من الله سبحانه وتعالى ولذلك السحر إذا قابله أهل العلم وقابله أهل الإيمان اندحه دائماً وابد ولا يمكن أن يصمدوا أو يقفوا في وجه أهل الحق ودعاة الحق ومن ثم يجب على الدعاة على العلماء وعلى أهل الإيمان يجب عليهم أن يقفوا في وجوه السحرة وأن ينكروا عليهم وأن يمنعوا باضلهم وأن يقيموا عليهم حد الله سبحانه وتعالى لغتعهم وكفهم عن شرقهم ويراحة المسلمين هل واجب المسلمين في كل جمال ولا يجوز السكوت أبدا عن السحرة تساهل بشأنه فأنه السحر عبارة كما يقول الإمام الوثق قدامتنا في كتاب الهتافي إنه عبارة عن رقى وعزائي يعني يقرؤون رقى شيطانية حيث رقى من القرآن وإنما يرقى شيطانية كلمات غريبة مفاضة مجهولة رموز وطلاتة بينهم وبين الشياطين يقرؤونها وينكثون ثم يتعاون معهم الشياطين ف يحصلون مقصودهم من ضعاب الإيمان أو من في المغفلين أو من الجهلة هذه الرقع وهذه الحزائر وهذه الافخره وهذه الادويه عرفنا انها ليست تؤثر انتقل نفس انها عباره عن ادويه اقتراب او خروق مقطعه لا تؤثر هي بشيء وانما حاجه سبب التعاون مع الشياطين في سبب الاشراك بالله عز وجل كفر بالله عز وجل فالله معاقب من تعاطى هذا بأن يجري على يده شيئا من من الأبرار والمغار ابتلاء وامتحان كما قال تعالى وما هم مغارين به من أحد إلا بإذن الله يعني إذنه بكون إلا الله أي قضائه وقدره وليس المراجع إنه الشاعي فإنه سبحانه لن يسرع السحر ولم يأمر به شرعا وإنما هذا قضاء وقدر أدره الله سبحانه وتعالى لشكمة أرادها من قلاء العباد واختبار العباد قسيط بعضهم على بعض عقوبة <تص> والسحر ينقسم إلى قسمين كما قرر آه العلم القسم الأول سحر حقيقي سحر حقيقي يؤثر في الأبزال يمرض ويقتل ويفجق بين المتحابين أو يسمع بين المتباغضين وهو ما يسمى بالصرف هذا حقيقي بجليل أنه يمرض بإذن الله عز وجل ويفسد الوب الذي في القلوب يفرق بين المرض وزوجه هذا سحر حقيقي لمعنى أنه لا يتجل عن أسباب فعل السحرة من أقوال وأفعال فهو سحر حقيقي بدليل أثره على الناس من قتل ومرض وضغض وحب وغير ذلك النوع الثاني سحر تخييلي وهو ما يسمى عند الناس الآن في القمر وهو نتيجة الشعولة لأن يستعمل الساحر أشياء وإشارات تخيل إلى الناس انها حقيقه وليست ادعاء ليست اكذيب وانما هو شيء تهييلي على الانصار فقط بسبب التعاون مع الشياطين لذلك ما يعمله في حرامه اعمال غريبة كأن يطعن نفسه في ولا تؤثر فيه أو يبتلع النار ولا تؤثر فيه أو يمشي في النار ولا يجد حرها هذا في الواهر وإلا الماطن هو ما مشى في النار ولا طعن نفسه ولا أدخل في جوه النار يكلم وإنما فيل إلى الناس هذا الشيء وقمر على أبصاره كما قال الله تعالى سحروا أعنى الناس واسترهبوه سحروا أعلى الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عرض ولذلك أن سحر فرعون استعملوا هذا النوع من السحر وهو الذي يخيل إلى الناس أنه الحقيقة وهو كذب جاءوا بعصي يخيلوا إلى ميسا من سحر أنها تسعى وهي لا تسعى عصي عادية إما أنهم جعلوا فيها مواد حذية تحركها في الزئبق أو أنهم ألقوا عليها شيئاً من القمرة يأتيك مثلاً بالحديد يأتيك الساحب بورق عادي ويخيل إليك من تخيل إليك من النقود فيئة مئة، فيئة عشرة فيئة ريال فيئة خمسة تخيل إليك هذه أو يأتيك بدفع من الحديث أو من الجنود تخيل إليك أنها جنيهات إنها فإذا ذهب عنك عادة إلى طبيعة لها يأتيك بحجرات جعلان للأقنافس تخيل إليك أنها أغنام وأنها خراب تمشي فإذا ذهب من عندك عادة إلى طبيعة لها لأنه مجود عندكم استعمل القمراء والتفين ذهبت تكيير وذهبت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها إذا نظرت الأوراق وجدت أوراق سيت أي الدراء إذا نظرت إلى للحشر... الأغنامين صارت حشرات عادت إلى طبيعات لأنه زال التكيير والتكيير الذي كان يستعمله عند بصر هذا يسمى بالسحر التكيير هذا لا حقيقة فيها. وإنما هو القمرة وتخيل وسحر للأبصار ومنهما يستعمل في الملاعب وغيرها من اللي يسمون السرك الزعب السرك هؤلاء سحرة تجلوا تخيل إليك أنه يمشي على حدل وأنه يمشي على طرف السكين أو أنه يرقب تحت السيارة وتمشي عليه ولا تضره ويضرب بالمطارق ولا مع. كل هذا ليس لا أحقي ما ضربته مطارق ولا جاءت سكاكين ولا, ولا مشت عليه السيارة لكن أنت تخيل إليك هذا بسبب ما يعمل من السحك الذي تخيل إلى, بصر إلى بصري أنه عمل كلا وكلا وكلا, وكلا. هذا كله سحر تخييه والباط والسحر ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة وذلك لشدة خطة من ذلك ما ذكر الله عن قول دعون وما حصل لهم مع موسى ذكر الله في سوره الاعراب في سوره طه في سوره الشعراء ذكر القصه بكاملها وما جرى فيها ومن انت في اليه مطلع السعد وانتصار الحق فولا الله على اليهود يتعاقون السحر وذلك أنهم لما حرفوا التوراة وغيروا فيها عقبهم الله فاستبدلوا التوراة بالسحر وعلم السحر استبدلوا علم الوحي الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام بعلم السحر ألا لجاءت من الشياطين عقوبة لهم لأن من ترك الحق تلي بالباطن هذه سنة الله سبحانه وتعالى من عرف الحق ولم يعمل به فإنه مبتلى بالباطن عقوبة لهم فلما جاءوا أزاغ الله كلها والله لا يأتي القوم الباسدين الذي يشتغل بالطاعه هذا يعصمه الله سبحانه وتعالى والذي يترك الطاعه يبتلى بالنصر يبتلى في المعاصي والفسوق والذي يترك الايمان يبتلى بالكفر والذي يترك العلم الناس يبتلى بالعلم الباطل طه قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءه الرسول من عند الله يعني محمدة صلى الله عليه وسلم ومالما جاءهم يعني اليهود رسول من عند الله يصدق لما معهم نبد بريكم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهره نبدوا التوراق لأن فيهاath لذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم جحدوها ونبدوها لأن الله ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التورات والإنجيل ان الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مرفوبا عندهم في التوراة والانجيل في التوراة والانجيل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت عيسى قال اليهود حرفوا وجحدوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حسدا وعناد عقابه الله شغله بالسفه يَجَلَّكَرِ كثير من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءوه كأنهم لا يعلمون واستمعوا ما تهمس الشياطين على منسلين اهو الشاهد يدل على ان السحر من عمل الشياطين هذا والشاهد على انه على ان السحر من عمل الشياطين فاتسم الشياطين يعني ما تعمل وتتوارثه الشياطين على ملك سليمان يعني في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام لأن سليمان سُخرت له العثاريات والسياطين والجن وفيهم سحرة وكانوا يتعاطون السحر في عهد سليمان وصليمان عليه الصلاة والسلام لكن سليمان عصمه الله للسحر لأنه نبي الله ورسوله ونسبوا هذا بشدة كفرهم والضلالهم نسبوا هذا إلى سليمان وقالوا من السحر ان من سليمان وأنه من عمل سليمان وضر الله نبيه سليمان وما كافر سليمان ولكن الشياطين كافر يعني سليمان عليه الصلاة والسلام لم يتعامل السحر لأن السحر خبر والأمليا لا يمكن أن يتعامل بالخبر أبدت. ومنهم سليمان عليه الصلاة والصلاة فقوله وما تظهر سليمان هذا دليل على أن الساحرة كافة وعلى أن تعلم السحر كفر ثم قال ولكن الشياطين تظهروا يعلمون الناس السحر جل على أن تعليم السحر كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب باب الاسم بلد في أرض العراق هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر هاروت وماروت ينصحان الذي يريد أن يتعلم السحر منهما قبل أن يعلمه السحر ينصحانه لأن هذا خفر لا ولا يجيس لا يعلم اي من احد حتى يقول انما نحن فتنه يعني نحن نختبر الناس فاختبر الناس ابتلاء وامتحان عين صحابه هذا انما يضرب السحر ولا يتعلم لكنه يصل ويتعلم انما نحن فتنه فلا تخضر هذا دليل على ان من تعلم اسحار فقد كفر. يتعلمون منهما ما يبرقون بين المرج وزوجه هذا دليل على أن السحر حقيقي وأنه يفرق بين المرج وزوجه يجعل الزوج يبغض زوجته والزوجة يبغض زوجها هذا من عمل السحر وناهي الضارين به من احد الا باذن الله في قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى قال الذي يقدر الخير ويقدر الشر ويقدر الكفر والإيمان ويقدر المرض والصحه كل شيء بقدر الله سبحانه لكنه يقدر الضار المضار عقوبا يقدر الضار على الناس عقوبه لهم انزلها الله ويقدر المنافع للناس رحمه بهم رحمةً به وجزاءً لهم على أعمالهم الصالحة حتى يقول إنما وما هم بظاهرين به من أحد إلا بإذنه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينبعهم هذا دليل على أن السحر ضرر المحر وليس فيه نفع عبدا بعض المحرمات قد يكون فيها لكن نفع لكن مرجوح و هو ضرره اكثر قد يكون فيه بعض النفع لكن ضرره اكثر ولذلك حرر يانما كان ضرره اكثر او احرى ولا ينظر الى ما فيه من النفع اليسير نظرا للضرر العظيم الذي فيه فيهجر النفع اليسير في جانب الضرر الكبير هذه قاعده الشرحية. لكن السحر ما فيه نفع لوجه من الوجوه لا كثير ولا قريب ليس فيه نفع أبدا فيتعلمون ما يمره ولا ينفعه جفى الله عنه أنه مطلق وجعله ضررا محظا خالصا هذا على تحريب السحر وأنه ضرر لأن ما كان ضررا لأن الشيء الذي ضرره أفهر لنفعه محرم فكيف بالضرر اللي قالت هلاكة ثم قال ولقد علم لمن اشتراه يعني استفدل السحر الشرى هنا معناه الاستبداد تعاطي السحر لأن الشرى معناه أخذ شيء والإعطاء شيء الساحر أعطى شيء و... وأخذ شيئا أعطى الإيمان وأخذ السحر بمعنى أنه ترك الإيمان وأخذ السحر هذا الشرق استبدل استبدل هذا بها استبدل دينه وإيمانه وعقيدته بالسحر هذا هو الشرق مثل ما تشتري البضاعة تدفع كمناء تدفع نقودك تاخذ البضاعة هذا دفع دينه وعقيدة وأخذ السحر وهذا خاسر ولقد علم لمن اشتراه يعني استبدله بالدين والعقيدة ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني مصير وهذا من أدلة إن, إن, أن السحر كبر وأن الساحر الكابر لأن الجنة لا تحرم على أمام به إيمان وإنما تحرم الجنة على الكابر قال إن الله حرمهما على الكاثنية إنه من يسعر بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فالساحب محروم من الجنة ما له فيها من خلال يعني ما له نصيب من الجنة أبداً ما له نصيب من الجنة محروم من الجنة فهذا دليل على كفر لأنه لا يفرم من الجنة نهائياً إلا الكاثنة أما المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفاً فإنه لا يحرم من الجنة حتى ولو عذب في النار بذنوبه فإنه يذكر الجنة بما بعد لا يحرم المؤمن من الجنة إنما الذي يحرم من الجنة نهائياً هو الكاذب فدل على أن الساحر كافر لأنه حرم من الجنة فآله أدلة من هذه الآية الكريمة في مواضع متعددة منها أدلة عظيمة على أن السحر كفر وأن الساحر كافر بالله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما لأوه في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا هذا دليل على أن الساحل ليس بمؤمن ولا متقل ولو أنه آمن واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعدون هذا دليل على أن الساحل ليس بمؤمن وليس بمتقل لله أجل وجل فمعنى أنه كل هذه أجل من الآية الكريمة على كهر الساحل وعلى أن السحر كهر أكبر يخرج من الله ولي يظهر كهر أكبر. يفرق من الملة هذا في القرآن الكريم وفي قوله تعالى في سورة اليونس ولا يفرق الساحبون وفي قوله ولا في سورة طه ولا يفرق الساحب حيث أتى لا يفرق هذا للعاية يفرق من الذي لا يفلح ابدا هو الكافر اما المؤمن ولو كان ايمانه ضعيفا فانه يفلح حسب ايمانه ولا يفلح من الافلاس ابدا انما الذي يحرم من هو الكافر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى وسمى الله الساحر مفطر قال موسى ما به السحر إن الله سيبطله ما به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله لا أبد أن الله يبطل السحر على يد أهل الإيمان على الوحي المنزل ثم قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين دل على أن الساحر مفسد يفسد في الأرض يفسد المجتمع يفسد الغلد يفسد العقائد يأكل أموال الناس بالباضل يدجل عليهم يفسد عقائدهم فالساحر مفسد لكل معنى الخلمة إن الله لا يصلح عمل المفسدين وفي سورة قل أعوذ برب الهلق من شر ما خلق من شر غاسة إلى وقب ومن شر النفاذات بالعقد النفاذات السواهب النفاذات السواهب والنفذ هو النفذ بريد بشيء من الريد وذلك أن الساحر ينفذ ويضع شيء من التعوينات الشيطانية يستغيث بالشياطين والوردة وينفذ ويعقد القيود يعقد الكيوط وينفذ فيها فيحصل السحب بهذه العملية لا لأن الكيوط والعطاب هي التي فعلت هذا وإذنما لأنه اسمعان بالشياطين وأشرف بالله عز وجل واستغاد بالشياطين في نفسه وفي اسمائهم لأسمائهم ومناداته لهم لكن المغفل ما يدري ماذا يعمل مش اسمع مجرد في الضعطة ويضممها النفس من القرآن ومغنمه ما شاء الله يقرأ هذا يقرأ هو يقرأ كلام الشيطان ما يقرأ كلام الراحل هذه كلمات عندهم يعرفونها ورموز يعرفونها وليست من الوحي المنزم وإنما إلا الوحي الشيطان فيغير الجهان ويضنون أنه من الرقية الشرعية يقولون يقرأ وينقذ حال هو موصح حال التورية. ومن شر النفاذات في العقد النفاذات السواحد والنفذ في العقد كما عرفت أنها تعقد العقدة في الخير ثم تنفذ فيه وتقرأ شيئا من الكلمات الشركية الكلمات الشيطانية تستعين بالشياطين فيحصل الإضرار بالمسفور إما بقتله وإما بتمرضه وإما بتغيير قائده على زوجته أو على صاحبه إلى آخر أما في السنة فقد عدم لبي صلى الله عليه وسلم السحرة من الموبقات يعني المهلكات قال الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هم يا رسول الله قال الشرق بالله والسحر قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق أكلوا ربة وأكلوا مال اليتيم تولي يوم الزهد قد في المحصرات الغافلات الشاهد منها أنه عد السحر هو الموجقه الثاني بعد الشكر الشرك بالله هو السحر فعده في المرتبة الثانية بعد الشكر أدل على قرشه وشدة تحريمه وجناعته وأنه مهلك المبطاة عن المهلكات مع ما في آية البقرة من الدلاله على كفر الساحر وتحريم تعلم السحر وتعليم هو أنه كفر في مواضع من آية البقرة والسحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع له أنواع كثيرة من أجل تحذير الناس من ذلك من أجل تحذير الناس من ذلك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد فالمنجمون سحر الذين يتعاطون علم النجوم ويستدلون بعلم النجوم على الحوادث الأرضية ويقولون إذا طلع النجم الكلاني يحصل مرض يحصل موت الناس أو يحصل مضر وجر وخص وإذا طلع النجم الفلاني تغلى الأسعار أو ترفص الأسعار هذا تنجيم وعياد الله هذا كفر الدعاء للعلم الغير لأنه لا يعلم ما يجري في المستقبل للحياة وموت وغلاء الغرق وجذب وقهر لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى فالذي يخبر عن المستقبل وما يجري فيه هذا يدعي علم الغيب ويدعيه بواسطة السحل الذي هو التنجيم فالتنجيم نوع من السحل من اختفت شعبة من المجوم يعني تعلم علم التنجيم وتعاطاه وصارت يسدل بالتنجيم وأحوال النجوم على ما يجري على الناس وما يجري في الأرض في المستقبل من حياة أو غوت أو غرض أو صحة أو غنى أو, أو غلاء أو, أو غير ذلك فهذا من السحر سمه من الجن ساحر هذا نوع من السحر التنجيم نوع من السحر أما معرفة علم النجوم الذي هو علم الحساب علم الحساب ودرجات البلد وخصول السماء ومواطيط الصلاة هذا طيب هذا علم طيب ليس سحرة الله خلق النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدا بها والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لظلمات البري والبهد فقد زين السماء الدنيا بزينة دين الكوافر وحفظا للسماء من الشياطين من الاستراق بالسر لأن الله يرجع للشياطين بالشهر من هذه النجوم فتندحر وتحترق هذه المقفوض بالنجوم أما أن المقفوض الاستدلال على ما يجري في الأرض من الحوادث فهذا عمل السحرة وعمل المنجمين هذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم أن اختبس شعبة من النجوم فقد اختبس شعبة من السحر زاد ماذا؟ فدل على أن التنجيم الذي هذا معناه أنه سحر فالمنجم ساحر وإذا كان ساحرا فهو كابت خارق من الملة ومن يدعي علم الغيب فهو هو من شجار الطواغيت جانا انواع الطواغيت ورؤساء الطواغيت من يدعي علم الغيب جان هو لا يعلم الغيب الا ومن اطلعه الله على شيء من علم الغيب عليه عليهم الصلاه والسلام عالم الغيب فلا على غيبه احد الا ما ارتاه قد يطلع الله الانبياء على شيء من علم الغيب لمصلحه الناس وهذا من معجزاته عليه الصلاه والسلام لا كل ما يعلموه هو ولا بالتنجيم ولا بالسحر وانما علموه عن طريق الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى اما من يدعي انه خبير فانه يعتبر مشركا كذبا لأنه يدعي إن شاء الله سبحانه وتعالى في شيء من فصائصه وهو علم الغيب الذي لا يعلمه من الله سبحانه ومن أطلعه من غسل والله لن يطلع السحرة ولا الكهنة على علم الغيب وإنما أنا كذب منه على الله سبحانه وتعالى وبذلك كفروا وأشرفوا بالله عزيزي هذا نوع من الوعي فنجيزي. نوع الثاني النفط في الخيوط وعقدها كما قال الله سبحانه وتعالى ومن شرط أن الفادات في العقادة عقد الخيوط والنفط فيها مع قراءة أسماء الشياطين والتعولات الشيطانية هذا نوعا بل هذا أعظم المعسل في العين. وهذا كفر صريح كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدى من أنواع السحر علم البيان قال صلى الله عليه وسلم وإن من الب... في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر الفصاحة فصاحة اللسان والبلاغة في الخطابة قد تكون من أنواع السحر أحيانا لأن الخطيب المتكلب إذا أعطي بلاغة خيّر على الناس وزيّن لهم الباطل وبهرج لهم الحجج فقلب الحق باطلا و الباطلا لأن الخطيب المتكلب إذا أعطي بلاغة خيّر على الناس وزيّن لهم الباطل وبهرج لهم الحجج فقلب الحق باطلاً والباطلاً دعاة الضلال والعياب لله من هذا النوع إذا خضب على الناس دعاه من الكبر وإلى الشرك وزين الأودان بكلامه وحجده الزائف الزائفة حتى يخيل إلى الناس أنها حق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن من البيان ذنبا قد عظيها ما هو كل البيان البيان الذي ينصد به الحظ ويؤيد فيه الحظ على ممدوح فالخطيب والبليل إذا استعمل ذلك من نصرة دين الله وبيان العلم للناس ودعوة إلى الحل الصير على ممدوح لكن الخطيب والكاتب والشاعر إذا استعمل ذلك من نصرة الباطل وتجييف الحظ فهذا ساكر وإن من البيان لسحرة يعني عقول الناس فهذا نوع من السحر الكفر وقد يقولون ذلك حسب ما يؤثر من الباب كذلك إن النبي صلى الله عليه من نوع السحر النميلة تعرفون النميلة النليل هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإنسان يذهب إلى هذا وذي قلان يتكلم بيه لأني سبت إذ لان يتكلم بغيبتك لكلام في حقك يقول بخيل أنت, أنت جاهل وكذا وكذا يعني ثم يشعر صدر هذا الشخص على أخيه ثم يروح للثاني يقول الله فلان يسبت أن يتكلم فيغنوك بين الاثنين عداوة بين الأصدقاء وبين المؤمنين لأن المؤمنين تخلص فإذا جاء الأمام جل يحسي بينهم كل واحد يقول اثنان يقول بالكلا اثنان يقول بالكلا فردوا في المسلمين بل ربما أثار الحرب. ربما أثار الحرب بين المسلمين وربما سبب قطيعة بين المسلمين فلا يتواصلوه الى البد وربما يفرق بين الأصار بين الوالد وولده وبين الأمر وولدها وبين الأخواة ؟ ربما يفرق بين العالم وبين طلال ربما يفرق بين طلبة العلم ربما يفرق بين العامة المسلمين ويجعل المجتمع ذلكвой شر رضا واحقا واحقات هذا النمر هذا نوع من السحر يعني السحر كما قال الله يفرق بين المرح وزوج ها انما يدل على يفرق بين الاحباب ولهالكاء في كلام عبد السلام الا النمام يفسد في ساعه ما يفسده الساح في سنه انما يفسد في ساعه بينما الناس الساح في الساح قد يكون مفساده بمصور غير اثنين او غير ثلاثة او جماعة طريقة لكن لما تسجل مجتمع فرق كل المجتمع فيه. يوم شغال يطلع من هذا المجيس يروح من هذا المفتد من شغال بالنمين حيث انه يؤجد الشر بين هذا نوع من السحر قال صلى الله عليه وسلم ألا أبطركم من يعني السحر هو النمين بأهل. القالة بين الناس هو النميمة القالة بين الناس هذا نوع من السيد وإن كان النمام لا يأخذ حكم الساحب من النمام لا يخبر لكن عمله مش عمل الساحب هو لا يخبر في كبيرة من جبائل لا تصل لأحد الكبره لكن النبيمة تعطي أو تؤثر مثل عمل الساحر أو أشد لكن إنما ما يتعطى شيء من الشرك إنما ما يستعيد بالشياطين ما ينقل كلمات شرك ما ينقل ويعطة عجل عقد بالقود إنما ما يعمل أعمال الساحر وإنما سني ساحرا من ناحث أخر النبي والنمام يعتبر فأسقا لأنه فاعل لكبيرا من كبائل يجب عليه التوبة إلى الله لذلك العمل فهذه من أنواع الشهر التي بيّنها صلى الله عليه وسلم من أجل أن تجتنب ويبتعد عنه أما حكم الساحل عند العلم قد اتفر الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأسباعهم وجمهور العلماء تفقوا على أنه يقتل ولا يستفاد على أن الساحب إذا ثبت أنه ساحب إما بإطراره وإما بشهادة سنين عليه إذا ثبت أنه ساحب إما بالإطرار أو بالبينة يجب قتله ولا يستفاد لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يصبب في توبته وإنما يظهر التوبة خداعا لأنه يعتبر من سناشقة والزنديق لا يفتزابك لأن إفساده لا يؤمن حتى وإن لا يؤمن إفساده وأنه يظهر التوبة خداعا وبذلق قوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسير أو غربة بالسير. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وورد موقوفا بإسلام صحيح أن حدهم غربوا بالسحر من غير استثابة والشكمة أنه لا يستثاب أنه لا يومى بشر وأنه يخاجع كما يخاجع بالسحر يخادع بالكومة فيظهر الكومة من أجل أن يترك وهو لا يزال على سحره ولأن يرى الحديث أقلق قال حده ضربه بالسحر ولم يقل يستثار هذا هو الصحيح أنه يقتل ولا يستثار وهو لا يعني العلم ولا يحصل في سحر ما يقال مش نوع سحر بيننا سحر لأن من العلماء من يقول لا يفصل بسحره فإن كان من النوع الذي يكثر سكم بكفره وإن كان من النوع الذي لا يكثر فإنه لا يخدم بكفره ولكن يمنع وهذا الكلام غير صحيح لأن السحر لا يقوم إلا كفر أبدا لأنه لا يمكن إلا عن طريق السيارة وعن طريق الشرك بالله على الجنس فهذا القائل توهب أن هناك سحراً لا يكون عن طريق الشياطين وهذا ما هو صحيح ما وعن طريق الشياطين أبدا فالصحيح والغاجس الذي عليه المهور أنه كفر مضلقا وأنه يبتل مضلقا هذا هو صحيح والذي فصل في ذلك أولو مضلقه لأنه مبني على واحد توهم أنه فيه نوع من السحب لا يكون ب... بعمل الشياطي هذا غير مفيد لا يكون سحرا إلا بعمل الشياطي أبدا ولا يوجد ساحر إلا وهو مشرك أبدا ما يوجد ساحر غير مشرك إنما هذا من أرض الخيال اللي يوجد بدون كبر ما هو صحيح وله بكلام الحلوان إنما هو بكلام العمد خير فهذا حق للساحر أنه يبتل وأنه لا يستكاب لجليل قولين حد الساحر غربه بالسيد ولأن عمر بن الخطار خليفة ذلك بعد ذلك كتب إلى عماله أن يبتل كل ساحر وساحر ولن يؤمن بالستكابة قال الغاوية فأتلنا ثلاث تنفيذ لقوع عمر هذا القليفة الراشد سال قلفاء الراشدين فتبع إلى عبانه بحضرة المهاجين والأنصار في قتل السحرة ولا عليه على هذا دليل على أن الساحر يقتل ولا يستداد وكذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لا سحرة وهي أول مؤمنين صحابية جليلة قتلت جارية لا سحر بها هذا عمر صحابية حجة وكذلك جنجب بن عبد الله أو جنجب بن كعب قتل ساهرة عند الخليفة في مجلس الخليفة قتله بالسير وهو صحابي الذي هو كعب الذي هو جلد صحابي صحابة رسم الله سباعة وسلم وقتل الساحر هذا عمر صحابي ولهذا قال بعض يقول الإمام بحمد رحمه, رحمه الله صحى قتل الساحر عن ثلاثة من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وابنته, وابنته حصة وجنده ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم حد الساحري ضربه بالسير فهذا ظليل على قتل الساحر من غير استكتابة بل يبادر بقتله من أجله راحت المسلمين من وعلى كل حال الأمر القطير والواجب على من حرفت في هذا البلد أو في غيره على أحد من السحر أن يتعاطي السحر الواجب عليه أن يبادل بالإغلاق عنه يبلغ لات الأمور عنه بسرعة من أجل أن يقضى عليه ويراح المسلمين من شره وفساده فسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما به صلاح الإسلام والمسلمين صلاح القلوب واجتماع الفلمة ولم الشمل ونصرة الحق ودفع الباطل وصل الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم وزادكم علما وعملا الأسجداء حول موضوع السحر كبيرة جدا, جداً. ولكن نقرأ ما يتيسر إن شاء الله تعالى تقول السلام فغير الشيء ما رأيكم بجراءة الفجال والكف وما يسمى بالأبراج التي تنشر في الجرائب كل رأي من أعسك قراءة الفجال والكف والأبراج التي تنشر في الجرائب كل ما يبدع علم الغيب كل ما يبدع علم الغيب فهي كهانة والكهانة نوع من السحل كلها أعمال باطلة الكهانة السحر العياذة الطرب كلها طرف العسصاء غرب الواجع لفر الواجع كل هذا من الوعي السحر لا. شخص ذهب إلى ساحر وطلب منه من يسحر شخصا آخر فسحره ثم تاب ذلك الشخص الذي تسبب في سحر آخر فماذا يفعله هذا يجب أن يآخذ بجناية إن كانوا أنهم قتل الآخر بسببه كان الآخر القتل بسببه فهذا يعتبر متعاون مع السابق في قتل مسلم وإذا تمال على قتل مسلم وقتلوه فإنهم اتل الجميع المباشر والمبالي المتعاون معهم إذا كانوا قتلوا يجب عليهم القصاص وإن كانوا ما قتلوا وإنما حصل نوع من المرض فيكون عليهم أيضا مسؤولية في هذا الشيء حسب مثل ما لو جنوا عليه وضربوه أو جرحوه عليه عليهم مسؤولية جراحته ينتهى بهذا إلى المحكمة إلى المحكمة السرعية نعم فالأمر ليس سهلا يعني بس يتوب ويسكت ويطلل المصاب أو الميت حقه باخد التوبة ما تسكت حق المخلوق توبة ما تسكت حق المخلوق فلابد من التحلل من حق المخلوق بأداء حقه إليه إن كان قصاصا القصاص وإن كان مالا وعطيه مال أو مالاً. مع المسابحة طلب المسابحة أو العفو. هذا سائل يقول زوجتي تعاني من أمراض مختلفة وعرضت على أطباء وفادوا بعدم وجود أي أمراض عضوية تشك أن بها سفر وكثير ما تضعوا مني عرضها على بعض الأشخاص الذين يكشفون السفر وأنا أرفض لما في ذلك من التحليل وأنا لا أحس بالراحة والحياة الزودية معها فما رأي فضيلتكم وما هو الحل أولا ما كل المسيط لمرض يكون مسكورا الأمراء الكثيرة الأمراء الكثيرة فما كل مرض يكون سحرا من باب الظلم فقط والواجب تركها للذلم تركها للنسواة ودواء الإلحاء على الله الدعاء وعمل الرقية الجائزة السرعية قراءة القرآن على هذه المريضة والإكسار من ذلك تعوينها بالتعويدات السرعية هذا هو هذا حيث من في للأطباء والنسانيين طبما يعرفون نوع مرضها أو عندهم علاجة لا للشيء ولا يكون هذا للشيء وحتى لو جبت أنه سحر فالسحر لا يحل بسحر منه وإنما يحل بالعلاج الشرعي الذي هو قراءة القرآن والتعويذات وإذا كان هناك أدوية معروفة لحل السحر تعمل وليس فيها كي من الشعوة على أي استطاقنا من أهل العلم والبعض أما أنه يذهب للسحرة لأجل حل السحر هذا لا يدور قال الحسن لا يحل السحر إلا تال ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هي من عمل الشيطان النشرة من عمل الشيطان والنشرة هي حل السحر عن المسهور نعم سائل يسأل يقول يوجد بئر يوجد بئر لا يوجد به لا يوجد به ما وهذا البئر يلقى فيه السحر ويعسطل أنه محمي من الجن هل لنا أن نذهب لنخرج هذا السحر وإبطاله بإذن الله أن نبلغ رجال الحسبة في ذلك أم ماذا نفعل؟ الواجه أنكم تبلغون رجال الحسبة السلطة وتدنونهم على البئر ويقرأ عليه يقرأ يستخرج ويحرق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطراج السحر إلى البيل وإشراقه فإذا كنتم متحققين من ذلك فبلغوا رجال الحزبة وذلوهم على المكان وأعينوهم على إحصاجه وإشراقه ف... نعم نعم أسرة مؤمنة بالله والحمد لله كنا نقوم الليل نشيطين في كل الأعمال التي ترضي الله ورسوله ولكن مشكلتنا نعم اننا سكننا في بيت جديد وعندما سكننا في هذا البيت صارت علينا امور ثابئه عاديه الثقل الثقل في قيام الليل الضيق في النفس او في النفس عدم النوم زيادة الحراره في الجسم زودتي لا تصيقني وانا كذلك فاهلها شيخنا الفاضل هذه الأمور من امور السهر وماذا تفيدنا وجرونا انت والفاضلين كلكم موقظ قد تقول يا عالم قد تقول عمل الشيطان الشيطان يريد لكم المضايق الاهوال شيطانين يريدون فعلكم بذكر القرآن في البيت قراءه القران لا سيما سوره البقره قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يفر من البيت الذي تقراوا فيها الذي تقراوا فيه سوره البقره قال صلى الله عليه وسلم ولا تطيقها البطلة يعني صورة البطلة الشياطين لا يمكن أن يطيقوه فإذا قرأت في البيت فهذا الأن ما يطرد الشياطين وإذا كان البيت فيه منكرارة وفيه صور معلقة فإنها تفرد من البيت قولي صلى الله عليه وسلم لا تذكر الملائكة بيكاً فيه كلب ولا صورة إذا تجنبت الملائكة عن بيت دخلت فيه الشياطين وإذا دخلت فيه الملائكة أين لا تدخله الشياطين فأعملوا الأسباب في يصبح البيت بإذن الله خاليا من هذه المحالية وعندما يوم تقرأون الورد تقرأون آية الكرسي وعندما صوره قل هو الله احد والمعوذتين تكررون ذلك ويذهب الحزن ان شاء الله للشيخ جزاك الله لا. ما حكم استعمال الحجب والذي يعمل هذه الحجب يعتبر من الكهانه والسحره اشك اذا كانت بكلام غير عربي او صروف مقطعه فانه شرك وكم يجمع عليه ولا يجب ولا ولا عملها أو جعلها في البيت أما إن كانت هذه الحجوب من القرآن أكتوبة من القرآن أو من الأحاديث والأدعية فهذه فيها خلاف في منها للعلم والصحيح منها لا تجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعالية التمايل التمايل هي ما يعلق منها التعويذات سواء كانت من القرآن أو من غيره تعليق الثمائن لا يجلس هذا هو الصحيح ولو كانت من القرآن فعلى كل حال هل يجب يجب إكلابها ويكفي أن الإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ السورة التي وردت قراءتها عند النوم مع آية الكرسي ويكرر ذلك في المتلاوة القرآن والاستعادة بالله عز وجل تعويذات الشرحية في الصباح وبالمساء طيب الله جل وعلا يعصمهم من ذلك بدون أن يعلم خجب أو يعمل خجب هل يجوز الذهاب بالمرأة المسكورة إلى أحد المشائف للقراءة عليها إذا كان هذا أحد المشائف معروفا في الصلاة والدين وصلاة العقيدة ويقع عليها من القرآن مع التسفر وهذا الشيخ أيضا تكون عنده تحفظ من, من الفتنة فلا بأس بذلك لا بأس بذلك بعدم المحلوب أما إذا كان هذا غير هذا الشخص غير معروف لا بسلامة العقيدة ولا معروف بما يعمل وما يقرأ فلا يذهب إليه أو كان أيضاً من المتساهلين في أمور النساء جمس النساء والنظر إلى النساء فلا يذهب إليك وجود الفتنة في هذه نعم صلح. وإذا نأت إليها كما في حالة الأولى إليك كما نأت في حالة الأولى مع الضواطة التي ذكرناها فلا احتفظ خلق بينه وبينه بل يكون هذا بحضور او بحضور وليها مع لا يحوذيها هذا الشخص وإن كان صالحاً الفترة لا تؤمن على أحد ولو كان مصائف لا يحمدها ولا تكشف له شيئا من جسمها أو من زينتها ولا تلهم إليه ويهو متزينة أو متعطرة لا صلى عليكم ما رأيكم بفتح عيادات المخصصة المدراءة لا هذا لا يجب هذا لا يجب لا يفتح باب فتنة ويفتح باب احتيال المحتاهدة وما فانا من العمل السلف أنهم يفتحون دور أو يفتحون محلات لو فراء هذا ما كان من عمل السلام والتوسع ريالة يهدف شرعا ويبقل فيه فساد ويبقل فيه لا يحسن لأن الناس يترون وراء الطمع ويجلبون الناس إليه ولو بعمل أشياء محاربة من يأمن الناس؟ ولا يقال الرجل رجل صالح لأما الإنسان يفتد والعمل فيه ولو كان صالحا ففتح هذا البهد لا يجد ولا فضيئة الشيخ هناك من يعمل بالسحر التخليلي من الطعن والمال والضرب بالمطارق ويظهرون أو في وسائل الإعلام على أنهم يأتون بالمعجزات فكيف ينهى عن هذا وكيف يواجه هذا الأمر الواجهة يجار هذا ومنعه من وسائل الإعلام التي لنا عليها سلطة ولنا عليها قدرة أما وسائل الإعلام التي ليس لنا عليها قدرة ولا سلطة فنمنعها من بلادنا نمنع بقولا إلى بلادنا أما وسائل إعلامنا لمificar عليها سلطة نمنعها منظهار هذا الشيء وإلى حصل شيء يرفع المسلمين ويستنكر هذا الشيء يطلب منهم إزالته لهم <تصفيق> فضيئة الشيخ هناك من السحر ما يقوم ويربعض من ما يسمى خفة يت. حيث يستطيع أن يمريك غير الحقيقة إما بسرعة او الخفة أو صفة أو ما يحدث في لعبة الوراء معين أو صفة هذا السحر التخيير هذا السحر التخيير يسمى خفة سمى شيلة هو السحر التخيير فضيئة <تصفيق> الشيخ هناك عائلة تسكن من المشاكل بشكل مرحوم جدا وهناك خلافات بين هذه العائلة وقد كان لهم احتكاقهم ببعض الجنسيات التي يسهل, يسهل عندهم عمل السحر وسبوا شك في ذلك وأنهم وجدوا في أحد حقائب الخادمات بعضا من أبطال من الأضافر والشعر وسؤالهم كيف العلاج وهم يدلون كان السحر وكيف يعالجون هذا سيأخذون هذا الذي وجدوه ومتلكونه يأخذون هذا يوجدوه جديد ويفلكونه ويسفرون هذه الصالحة. يبادرون بتسكير هذه القادمة يبادرون بتسكيرها وإبعادها إلى بلاده ولا يتركونها لا عندهم ولا عندها الجيسر بل الواجب لكثبت عليها ذلك أن يقام عليها أحد وأن تقتل كما أن هؤلاء إذا قتلوا أحدا يقتلون وإذا سرقوا تبطع البيه لأنهم متزيمون بأحكام هذه الثلاث فإذا تبت من هذه ساحرة يجب أنها تقدم للمحكم من أجل أن يقام عليها هذا وأن تقتل ويراحى المسلمون من شرها أما إذا ما هدت شيء وإنما هو التهمة فالواجب العبادة بتسفيرها والسلامة منها ومن شرها لا فضية الشيخ ما نصيحتكم لمن يقول بأن عصى موسى سحرية هذا كفر بالله ويهل بالله موسى عليه السلام ما كان ساحر وما كانت عصا سحر فانما هي معجزه من ايات الله سبحانه وتعالى جعل عليه قول السلام عليه توكل الله هذا على كلام شرعي نعم نظر الشيخ هل الاستدلال بالنجوم على المواقع الارضيه سحر ما في السيرار ما يدل على المواقع الارضيه إنما تدل على الطريق والاتجاه المسافل إذا رأى المدينة يعرف الاتجاه ويعرف الطريق هذا المصر في البحر سهتدو بها في ظلمات الزرق والبحر السفر في البحر تعرف بها الاتجاه الصحيح هذا لا أما على المواقع هذه إيش قصد بالمواقع يعني الطرق والبلاد ممكن أما لا. لا. خبير الشيخ فاضا بعض الماس عندهم جهن بالفراغ ويستعينون بالجان ويقولون هذا جني مسلم ويسألونه عن مكان السحر وهل من كلمة بهذا الموضوع لا يستعان بالجان لا المسلمين منهم ولا وما الذي يدرين أنه مسلم يقول أنه مسلم وكذب يقول أنه مسلم وكذب من أجل أن يتدخل مع فيستد هذا الباب من ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا قول إنه مص limb لأن هذا لا يفتح الباب والاستعانة بالغاية لا تجوز سواء إن كان جنيا أو غير جني سواء إن كان مسلما أو غير مسلم الاستعانة بالغاية لا تجوز إنما الاستعانة بالحاضر الذي يقدر على الاعانة الحاضر الذي يقدر على الاعانة كما قال الله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي نشيع فيه على الذين العدوين هذا حاضر ويقدر على الإغاثة فلا ما نحن من الأمور العديد لكن غايل ما تشوفه الثلاثين والتستعين وهذا ما يجب نحن. ما حكم تحضير, الأر... تحضير الأرواح وأن هو نوع من أنواع السلفة لا شك تحضير الأرواح نوع من أنواع السلفة وهذه الأرواح ليست لي أرواح الموتى كما يقول وإنما هي شياطين تتمثل شياطين تتمثل بأرواح الموتى تظلنا روح كلا أو أنا كلا هذا من الشياطين لا يجلس أرواح الموتى لا يمكن تحقيرها لأنه لأنها في قبرة الله سبحانه وتعالى الله يترفق الأود فينا موتها والتي لم تنتم في منامها فيمسك الذي قرأ عليها الموتى ويرسل الروح الى اجل نفسه فالارواح ليست كما يدعون انها تروح وتجيء الا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتصيير الله لها فايت بايت روح كما يقول فتحضر الارواح ذاته وهو نوع من السحر وليست هذه الأشياء التي تتكلم هي الأرواح وإنما هي الشياطين تبدعي عنها هي الأرواح وقد يأتي بصورة الشخص الميت يقولون أبناء مخدام شيطان شيطان يتفيل بصورة ميت نعم فضيرة الشيط يوجد قبل مدة مناس للأبون بمريضهم إلى رجل من علاج ولما تفت هذا الرجل رجع المرض إلى المريض فما رأيكم بهذا نعم نوجد قبل مدة الناس يذهبون بمريضهم إلى رجل من العلاج ولما سوفي هذا الرجل رجع المرض إلى المريض هم المبتلون الرجل سوف يعدد شعم هم المبتلون من يذهبون إليه وما يعرفونه ولا يجرون منهم ولا يعرفون عقيدة ولا يعرفون هذا من الإهمال ومن التدريض وهذا هو المرض في الحقيقة. هذا هو المرض والتوهيد والبلاث هذا يفجد أمراضا عند الناس ما كانوا يتوقعونها ولو أنهم توقفلوا على الله وأخلوا بالأسباب النافعة لأغناهم الله فيها عن الحرام وعن الأسباب المخضر فلا يذهب إلى كل شخص ولا إلى كل من يدعي العلاد حتى يعرف ثقته ومكانته وتعرف عقيدته لا. لا كل ما هكوا دبوا كل ما جاء من هنا ولا من هنا ولا من الشيطان ولا من إجراح ولا من أي بلد نشطع طبيب ونشطع الشيخ ونشطعهم طوّعهم ونروح التعالى سننا ما نعرف ولا نعرف عقيدته ولا نعرف ولا نعرف السحر التي فيه هل من البلاء والمسيحات؟ نعم فضية الشيخ كيف يمكن معيفة إذا كان الشخص مسكوراً وكيف نفرط بين الحالات النفسية للإكتئاب <تصفيق> <تصفيق> كيف يمكن معرفة إذا كان الشخص مستورا وكيف نفرط بين الحالات النفسية للإكتئاب وكون المصاب مستورا أنت عليك بالعلاج للأسباب النافعة والله جل وعلا هو الذي يعلم البرض المكين سحر ولا غير سحر أنت عليك بالعلاج النافع تعاطي الأسباب النافعة المباحة أو بلازم بحاجة أنه مسكور أو أنه مهم مسكور أو بلازم اعمل الأسباب ووثل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم نوع المرض الذي فيه هنا صلى الله بعض الناس إذا أراد أن يبني بيتا ذبح في هذا البيت خاروخاً أو وقال هذا ما يجب أن يثبت الدنيا محاصر أنا شيركم بالله عز وجل أنا ذبحوا للجنة لأنهم يلبحون هذا على عكبة البيت أو إذا حقوا مشروع شركة أو مصنع يلبحونه أول ما تدار الحركات يقولون هذا أنه في مصلحة للمصنع هذا شركهم بالله عز وجل لأنه هذا نبش اللي يجد واعتقاد اللي يجد هم الذين أمروهم بهذا وأوحوا إليه أن هذا الزبش ينفعهم وأنا من ذبح لغير الله فقد وفي حديث لعن الله من ذبحه لغير الله قال الله سبحانه وتعالى كل إنا صلاتي ومثكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين ومثك يدني قرنها مع الصلاة قرنها مع الصلاة وكما أن لا يصلي لغير الله فذلك لا يدبع لغير الله فصل لغبك والحر قرنهم مع الصلاة فالنحر عبادة لا يجوز من حر الجن أو للشياطين الحجة في هذا ينفع الأسروع أو يطرد الجن عن البيت أو أكبر هل اعتقاد مباطر؟ وشيركم بالله عز وجل واصطعانة كل الشياطين أسأل الله العالمين وإذا الشيخ مرأي خضيتكم في امرأة فضعوا المصحف بجانب خذها الصغير بقصد حمايته من الجن وهذا الوحدة عند انشغالها وتركه واحدة العمل هذا لا يجوز هذا امتهامة للمصحف فيه اهامة للمصحف يجب أن المصحف يربع ويصال يبعد عن عن ولا ليس هذا العمل مشروعا ليس هذا العمل مشروعا أن الإنسان يجعل المصحف في الطفل أو يجعل على قدره إذا نام أو, ما أو توسده أو يجعل في لتاب أو ما أسباب لأي المصحف يكرم ويصال عن هذا الشيء نعم وهذا سؤال خارج الموضوع يقول من شاكم من زجمت وأخاف الله والحمد لله على ذلك مشفيته أنني متزوجة معيش أنا وزوجتي هذه السعيدة في ضل الإيمان والحمد لله ولكن لنا أقارب في بالفراق بيني والتفريد بيني وبين زوجتي ويحسدوننا على السعادة لنعيشها ويقومون بالتشويه من خلفنا لدرجة لأنهم جعلوا جميع الأقارب يضيقوننا فماذا نفعل حيالهم أن نزورهم أن نقاطعهم؟ زورهم الله يلهب ما بهم من الكراهية لكم زورهم الله جل وعلا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع فيها فيه أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي والأمين فإذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الله يعينك قد جاء في الحديث عضيه لأنه قال إنه بالصلاة والسلام إِنَّ لِي ضرابةً أَصِلُهُمْ وَيَبْطَعُونَنِي وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ مُنِسِئُونَ إِلَيْهِ فقال صلى الله عليه وسلم كنت كما تقول فإنما تسفهم المل ولا يَزَانُ معك عَلَيْهُ الله اللَّهِ رَحِيمُكِ يعني مُعِيم فالإنسان يقابل الشيئة بل شخصنا لسير مع الأقارئ وإذا استعمل الإحسان فإن هذا يسرد أنهم يتوبون ويزردون هذا الشيء ويخجلون هذا هو العلاج السريم <تصفيق> <تصفيق> آخر صغال من أحد النساء تقول امرأة حامل وبعدها مدة أربعة أشهر جاءت أبعادها كما يجين النساء من غيرها ثم انقضعت ثم إذا قبل أصلت وصلت وهذه الحالة صرت معها أربعة أشهر وأخيرا تبين أن الجنين ميت والسؤال خلال المدة التي لم تصلي فيها عن تقضيها وماذا تفعل الحاية المعروف تترك الصلاة وقت الحياة تترك الصيام الصلاة لا تقضيها وإنما تطلل الصيام وقت الحياة والحامل بعروف أنها ما تحيط الغالب هو الذي عليها الصراع. العلم ما لا تحيط وإن جاءها فهو دم فهو فساد لا تتبق على المزيد ما تترك من أجله الصلاة ولا الصير الحمل في بضلها فإنها تصلي وتصوم وإن كان ينزل عليها دم لأنها لا مزيد وليس حيرة لأنه لا يتمع الحير والشمل الغالب أبدا فتصلي وتصوم وإن كانت في الصلاة والصيام فإنها تقضي ما تركت في الصيام وصلاة لأن تركت الصيام والصلاة في هذه الحالة خطأ أن الحال انتصاله يوصصه ولو كان عليها لأن هذا الزم دم نزيد وليس دم حيث نعم خبر الختام نرى من شكنا أن يتحفنا بكلمة القصيرة عن أهمية حفظ القرآن وقديم القرآن للصغار والصجيان في المساجد وبعد ذلك يسلم الجوائس لبعض الفورقين على كل حال هذا لا على الجميع لأن الاهتمام بالقرآن تفليساً ودراسة وسلاوة وعناية وتدبراً أن هذا واجب مسلمين واجب كل مسلم ولسيما الآبا مع أولاً يجب على الوالد أنه يعتني بل تعليم ذنسة القرآن أو تعليم ذنسة أو جوجة أو من له عليه ولاية يهتم بتعليمه القرآن تعليمه الخير والقرآن كله خير تعلمه وتعليمه وتلاوته كلها خير في الدنيا والآن وجاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فاله حسن فحسنه بعشر أمثالها لا أقول أنه من الحرف بل ألب الحرفي ولا من حرف ومن من حرف أنا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالقرآن ينبغي أن يكون هو شغل المسلم دائما في تلاوته وفي تدوره وفي تعلمه وفي تعليمه وكل ما منه كذر أجره وكل ما أكثر منه كثر انتفاعه في القرآن وكل ما ابتعد عنه وهجر قصى قلبه وسقلت عليه الأعمال وصير حاله فالقرآن كله سيء لأنه نور والابتعاد عن النور يقعب الظلم الاقتراد من النور يبصر الإنسان فالواجب النهتم بكتاب الله عز وجل في أنفسنا وفي أولادنا وفي إخوالنا ويسلمين نتعاون أيضا نتعاون مع الجمعيات والجماعات التي تدرس القرآن لأن هذا من التعاون على البر والتقوى قال, قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رجين محمد وعلى آله وصلى مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته